يا شباب الإسلام يا رجال الأمة راني خايف عليك بقلبك أسمع هالكلمة اليوم أكلامي مكي قدوة بشتت نحها الأمة خويا إيدي فيديك الملتقى إن شاء الله الجنة يا شباب الإسلام يا رجال الأمة راني خايف عليك بقلبك أسمع هالكلمة يوم أكلامي بكت ودوى بشتك نحن همه خويا ايدي في ديك الملتقى إن شاء الله الجنة البارح كنا ضي علمة حسيناش ورب العالمين ميسر طريق الدعوبة ظلنا في الدنيا اللي يملكها يتهدنا لكن السعادة ما تلقاها كان في السجده بارح كنا ضيعين ما حسينا يشفي النعمة ورب العالمين ميسر طريق التوبه ضمينا في الدنيا اللي يملكها يتهدنا لكن السعادة ما تلقاها كان في السجده سينا مالك الموت اللي ما يطرق البيبان سينا مالك الموت اللي يرصدنا في كل مكان سينا أوقات الطاعة سينا المسجد والآثان والله لا خير فينا كان بالدنيا نسينا القرآن سينا مالك الموت اللي معي طرق الغيبان سينا مالك الموت اللي يرصدنا في كل مكان سينا أوقات الطاعة سينا المسجد والآثان والله لا خير فينا كم الدنيا نسينا القرآن باش نتسألوا على عل اللي في المعاصفنا وقت اللي الناس فينروحنا غرقين في الظلمات بنات الإسلام على شمال يفسوش الحجاب ده اللي كشفوا والله ما يتحمل الأعداء باش نتسألوا على عل اللي في المعاصفنا. واحنا غرقين في الظلومة وبنات الإسلام على شمال السوش الحجاب هم اللي كشفوا والله ما يتحمل الأعذاء اللي ما سمعت كلام اللي دعاك للصلاة قل شنو جوابك للسؤال بعد المامات راضي ما فم أصحابه والدين ولا الإخوات حبط راسك واذلي القدام رب السماوات يلي ما سمعت كلام اللي دعاك للصلاة قل اشتر أجوابك للسؤال بعد الممات ضادي ما فمّ أصحابنا الولدين ونالإخوات حبط راسك واذلي القدام رب السماوات خويا يا هذه الفرصة بالله عليك ما تضيعها والشمس اللي تشرب غدوه تطلع من مغربها يتسكر باب التوبة ما تنفع مليون دمع طوب الاهل التوحيد وانتي لا سجدة ولا ركعة خو يا هذه فرصة بالله عليك ما تضيعها والشمس اللي تشرب غدوى تطلع من مغربها يتذكر باب التوبة وما تنفع مليون دمعة طوب الأهل التوحيد وإنتي لا سجد ولا ركعة طوب الأهل التوحيد وانتي, وإنتي لا سجد ولا ركعة ما ناسي الإسلام في عيني والسن حياتي وروحي وهي النية ما ناسي الإسلام في عينيا السنا حياتي وروحي وهي يا مولانا يا العلي يا الله انصر الاسلام وذاكش نتمنى وبقدت ربي وحتى لاخر الدنيا ينصرنا المولى وهذاك وعد الله يا مولانا انظر الاسلام وهذاك شن تمناه وبقدره ربي وحتى لاخر الدنيا ينصرنا المولى وهذاك وعد الله ماني ناسي الشاريعه في عينيا هي حياتي وروحي وهي النيه نطلب من المولى يحقق لها الممنيه ندخل للجنة ونشوف خير البنية يا مولانا يا العلي يا الله انصر الإسلام وذاكش نتمنى وبقدرة ربي وحتى نخر الدنيا ينصرنا المولى وهذاك وعد الله يا مولانا يا العلي الله ينصر الإسلام وهذاك شنث منه وبقدرة ربي وحتى نخر الدنيا ينصرنا المولى وهذاك وعد الله ينصرنا المولى وهذاك وعد الله ينصرنا المولى وهذاك وعد الله